جاء في بعض الأحاديث أن شهر المحرم هو شهر الله فلماذا هذا التخصيص لهذا الشهر بالذات مع العلم أن الشهور كلها شهور الله روى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل قال الحافظ السيوكي سئلت لما خص الله المحرم بقوله شهر الله دون سائر الشهور مع أن فيها ما يساويه في الفضل أو يزيد عليه كرمضان ووجدت ما يجاب به بأن هذا الاسم إسلامي دون سائر الشهور فإن اسمها كلها على ما كانت عليه في الجاهلية وكان اسم المحرم في الجاهلية صفر الأول والذي بعده صفر الثاني فلما جاء الإسلام سماه الله المحرم فأضيف إلى الله تعالى بهذا الاعتبار وهذه فائدة عظيمة هذا وشهر الله المحرم فيه عاشوراء وهو يوم مبارك والله أعلم